الوحدة الأولى الدرس الثالث التحية والتعارف. واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها السلام عليكم مرحبا صباح الخير مساء الخير شكرا وعليكم السلام أهلا وسهلا كيف الحال؟ ما اسمك؟ من فضلك؟